فالشاهد الشهر لا ربما قلت وكذا وهذا الكلام جاء من رجل يفصل بيننا شيء. هو الذي يتقبأ شر التقوى. هذا هذا الكلام لا فلقد من جاهده الآن من رجل اسمه عبد الغفور. عبد الغفور هذا يتقبأ أخطاء إخواننا أخطاءه وأخطاء جابر وكلان وألان مم. مم. وهذا الذي يفصل بيننا. يقبل وينشر في الأرض أخطاءهم تنشر. يسكن أنهم لا مشي. إذا أنه المحفقة ينتشر في أشيطة لا بأشيطة على... لا بأشيطة لأن لا. الوصف لا. فيها المطارئة لأسوء الله سنر أشيطة إيه فهي على الأشيطة بس يمكن أشياء ما هي بسبب للتفرق بيننا ولا هي من الأخطاء يعني الرجل الجاهل ما يعني ما ما يستطيع يحكم على هذه الأشياء فينشر بيننا السلطين ويسوي فتا بيننا وممكن وعلي جهة للتفرق إذا بأطراف طرف كبير يصح النص، ويأتي على طرف في شيء، أنا بس في شيء معين بس أنا أقصح الصابورة قصمتها، المودن ذي الرسالة، المودن ذي الرسالة هو هذا القاب للحرب، كبر بعضنا في بعض، هذا أمين انت حاضر الحكم هل يتاهم؟ حاضر انا حاضر انا حاضر انا حاضر انا حاضر انا حاضر انا حاضر انا حاضر انا حاضر انا يعني بعض الشيء يفسح ينسحب على الصلاة في طاعته على أقدامه وبدلاً شيء تبعه، ما أقوله كثير من القضايا المضرة، والي يفسح ليها